أم أمنتم أيه يعيدكم فيه تارة أخرى؟ سيُرسل عليكم قاصم من الريح سيُعرقكم سيُعرقكم بما كفّرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم قريبات وفضل لهم على كثير ممن خلقنا وفضل لهم على كافرين مما خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أُوتي كتابه بأميله فهؤلاء كي كتابه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 واذا لاتخذك قليلا ولولا ان سددناك لقد كنت تركن لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا